بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عمدهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفروا عن سيئاتهم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 فَإِذَا نَقِلتُمُ النَّبِيَّ كَفَرَ فَإِذَا نَقُلْتُمُ النَّبِيَّ كَفَرَ فَدُمْرْ لِسَابِحَتًا إِذَا أُدْخِلَ إِلَيْهِ فَشُدَّ فَإِذَا نَقِلتُمُ النَّبِيَّ كَفَرَ فَدُمْرْ لِقَادِحٍ إِذَا فَإِنَّمَا من, مَن بعد وَأَمْنَا فِتَاءَ فَإِنَّهُ تَدْعَى الْخَوْفَ وَالرَّهَامَ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَلَنْ تُكَسَّرَ مِنْهُ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لِكُلٍّ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَنقَلِبُوا سيهديهم ويسنح مالهم ويدخلهم الجنه تعرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تصروا الله ينصركم إن ويثبت قدامكم والذين كفروا وأضل أعمالهم الَّذِي يَدْكُ فَوْفَتَعْسَلُم وَأَضَلَّهُمْ إِلَّا لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي ضَلَالٍ فَيَمُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِنَّ ذَلِكَ لَرَبٍّ عَلَيْهَا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا وللكافرين أَمْثَالُهَا صادح فاتجا جنات جنت تجري من تحتها كفروا يتمتعون كما تاكلن العاب و النار لهم قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهل كنائ فلما صلّم أثناه كان على بينة من ربه كما زين له كما زين له مصرو وعمله والتبع فل جنة التي معبد المتقون فيها أنهر من ماء غير آسيا وأنهار, وانهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار, وانهار من خمر لذة وَلَهُمْ فيها مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ من رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِبٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَطْعَ من إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا من عند يعملون ولا قياد لهم واتبعوا فعلم أنه لا إله إلا الله. فعلم أنه لا إله إلا الله. واستغفر ذنوبك والمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلّدكم ومساكم. ويقول الذين من لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم رضو ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المشرعين عليهم من الموت فَأَوْلَى لَكَ طَاعَتُهُ وَقَوْلُهُ فَإِذَا عَزَمَ لَنَا مُرْفَأٌ صِدْقٌ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتَ لَو أَن, أن فِي الْأَرْضِ وتقطعوا أَرْحَامَكُمْ الَّذِينَ لعنهم الله ايكم الذين دعى عليهم الله صمصمهم واعمى ابصارهم افلا يتبصرون ان فلا على قلوبنا قفالبا ان الذين يفتدوا على سول لهم وأمنا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزم الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض أنه الله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأببارهم كيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما نسخط الله وكرهوا رضوانه, رضوانه فأحفق أعمالهم أم حسب النبي في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأعيناكهم فنعرفته بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبرنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصادرين وَنَبْلُ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ أَخْلاَقِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ وَشَاقُّوا رُسُلَنَا بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِنَ اللَّهِ مَا لَهُم وسيحبط اعمالهم يا اي الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا و تبطلوا اعمالكم إن الذين كفروا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم ثم ما الله لهم فلا وتدعوا إلى السلم وانتم والله معكم, معكم ولي وَلَا يَسْأَلْكُمُ أَمْوَابَكُمْ این يَسْأَلْكُمُ هَا فَيُحْبِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ عَضْوَانَكُمْ ها انتم ها في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل حوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم